أدري ان ما عاد نطمج أدري ان قلبي بيحترق أحن اتفاقنا في كل شيء لا الزمان بعي الزمان لا نتفك أدري ان ما عاد ان قلبي بيحترق أحن اتفاقنا في كل يا زمان لا نتفق لا تزعلي لو نفترق قلبك خالي وقلبي انا قلبي انا اللي بيحتار تدرين ودي بنفترق تدرين قلبي بيحتار ان اتفقنا بكل شيء نوادرب نفترق تديني قلبي بيحترق احنا اتفقنا في كل شيء للزمان عيا الزمان لا نتفق ولا تزعلي لو نفترك. قلبك خلي وقلبي أنا, قلبي أنا اللي